هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النور قالت عائشة رضي الله عنها جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قول عائشة رضي الله عنها جلس إحدى عشرة امرأة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 فتم ميقات ربه أربعين ليلة فهذا كلام واضح لانه أعداد والعدد كما ذكرنا نص في موضوعه لا يحتمل إلا معنا واحدا ووعدنا موسى الثلاثين ليلة فهي ثلاثون ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين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 كما في قصة نوح عليه السلام فلبث فيهم ألف سنة فألف سنة نص في العدد أنه ألف يعني لا ألفان ولا ثلاثة ولا أربع ولكن الألف قد يحتمل أن يكون بإلغاء الكسر أو بإلغاء الزيادة يعني ممكن ألف إلا سنة ألف وسنة فالله عز وجل قال إلا خمسين عاما يعني حتى لم يدعي الكلام على طريقة العرب بل وضحه غاية الوضوح وبينه غاية البيان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 وهذا أشهر المعاني عند أهل العلم وهذا خطأ لأن أو إذا جاءت بهذا النوع من الكلام فنما تكون للإضراب يعني كأن المرء أضرب عن القول الأول اذ رآه خطأا ثم صوب المعنى الثاني لأن بل هنا تأتي للإضراب كأن تقول جاءني عمر بل علي فبل هنا ما معنىها أنك ألغيت الكلام الأول فإذا قلنا كان قاب قوسين بل أدنى يبقى القول الأول كان ماذا أضرب المرء عنه كان خطأ فأرسلناه إلى مئة بل يزيدون يبقى الحقيقة هم زيادة أم مئة يبقى قوله إلى مئة ألف خطأ أم صواب يبقى خطأ فهذا الكلام لا يجوز على كلام الله عز وجل ولكن أصل هذا الباد أيها الإخوة أن هذه الأعداد كما ذكرنا تحتمل بإلغاء الكسر يعني فارسلناه إلى مئة ألف ممكن يмат� kasih 100000 ينقصون عشرة ينقصون مئة وكذلك يم devil 100000 فأو هنا أو يزيدون لتحقيق العدد وبيان أنهم لا ينقصون عن العدد رجلا واحدا بل إما يزيدون لكن لا ينقصون فالمعنى أرسلناه إلى 100000 يزيدون رجلا لا ينقصون رجلا فأو هنا لتحقيق العدد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 فقال لك عشرة ألف تنقص مئة فأنت تريد أن تؤكد العدد فتقول إن مزاتش لا ينقص هل نقول هذا؟ هو ده المعنى الذي قصده الله عز وجل يعني يزيد لا ينقص فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني أرسلناه إلى مئة لا ينقصون رجلا ولا يتحمل العدد النقص بحال من الأحوال ولو سيتحمل يزيدون عن العدد لكن لا ينقصون عن هذا العدد رجلا واحدا فأو هنا لتحقيق العدد وليست للشك ولا للإضباب ولا بمعنى بل لأن هذه الأعداد إنما تحتمل عند جميع بني آدم أن يكون فيها زيادة الكسر أو بإلغاء الكسر فأراد الله عز وجل أن يبين أن هذا العدد جار على غيره من الأعداد لا يحتمل زيادة ولا نقصا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 فهي عين واحدة وتورث يقول بأعيننا فهي أعين كثير هذه النصوص التي أشكلت على أهل البدع فموضع الإشكال عند أهل البدع ولا عند أهل السنة قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أعين جمع مفرد يقولون إذن ظاهر القرآن لله كم عين أعين كثير قال تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَيْدِينَا جَمْع إذا لله كم يد أيد كثير هذا لون من الاشكال عند أهل البدع وهذا يقول الفخر الرازي في عامة كتبه يشغب به على أهل السنة يقول ظاهر كلامكم أن لله جمع وساب وأيد كثيرة وأعين كثيرة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 مما عملت أيدينا فتقول لله أكثر من يد ستأخذ بقوله ولتصنع على عيني فهذه عين واحدة عيني أم سنأخذ بقوله بأعيننا دي الشبه طيب أهل العلم يجيبون على هذا بأربعة أجوبة احنا سنأخذ ما يتحمله فيما يتعلق بحديث أم زارع مسألة العدد أول جواب لأهل السنة والجماعة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 أقل معنى الجمع في المشتهري لاثنان في رأي الإمام الحمياري الإمام الحمياري اللي هو مالك أقل معنى الجمع في المشتهري يعني المشهور عند جماعة العلماء أقل جمع كام لاثنان في رأي الإمام الحمياري إمام الحمياري هو من؟ مالك ابن أنس رحمة الله علي ف Candice يبقى تجري بأعيننا يبقى كم عين أقل الجمع اثنان بأيدينا يبقى كم يد ليه ده الشاف حديث المزارة نحن قلنا العدد ايه؟ نصوص لا تحتمل إلا معنا واحدا نصوص لا تحتمل إلا معنا واحدا فقال الله عز وجل عن نفسه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه عدد ولا ليس بعدد يداه اثنين والأعداد نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا ينفعش ثلاثة واربعة يداه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين مبارك حديث آدم قال الله اختر يدي ربك اختر أمسك الله عز وجل أهل الجنة القابض اليمين فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين كلتا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 فلا يحتمل إلا معنا واحدا ولا يصلح تأويله فهذا مثنى وهذا مثنى وهذا مثنى فهذه نصوص في معانيها لا تحتمل إلا معنا واحدا وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتاني يداه دي مثنى أم مفرد أم جمع يبقى هذه نصوص في معانيها زي جلس 11 عشرة يبقى كام 11 فيداه في يبقى كام يبقى يداه اثنين يدي يبقى كامت كلفى يدي يبقى اثنين بعد ذلك يجيب اهل السنة عن اجوبة اهل الفدع التي اشكلوا عليها في كلام الله عز وجل فنقول اول جواب ان اقل الجمع كم يبقى عملت ايدينا يبقى اقل الجمع اثنان يبقى لا تعارض بين قوله تبارك وتعالى او لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وبين يداه لأن يداه مثنى لا يحتمل إلا معنا واحدا وأيدينا أقل الجمع اثنان يبقى ليس هناك خلاف بين الآيات طب إيه الدليل على أن أقل جمع اثنان إحنا الآن قلنا نص أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان ما الدليل على هذا الدليل من نصوص الكتاب والسنة عدة أدلة هذا أولها قال تعالى في قصة داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض بيّن الله عز وجل في هذا أن قل الجمع اثنان في أربعة موضع قوله وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا معا أني لدخل على داود كم واحد يبقى تسوروا أول موضع تسوروا دي وهو إيه وهو الجمع مع أن الذين دخلوا على داود كم خصمان المثنة خصمان تسوروا المحراب إذ دخلوا واو الجمع أيضا ففزع منهم قالوا هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا تسوروا واو الجمع إذ دخلوا واو الجمع ففجع منهم قالوا واو الجمع مع قول الله عز وجل قالوا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 فهذا دليل من كتاب الله عز وجل على أن أقل الجمع كم؟ يعني دخلوا جمع ما عند الداخل كم؟ خصمان فقط فكذلك إذا قال أيدينا يبقى كم؟ لماذا حملنا هنا الجمع على أقله إثنان؟ لقوله خصمان لماذا حملنا دخلوا لم نقل عشرة أو أربعة؟ لقوله خصمان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 مد الموضوع الرابع لسه شاطر <تصفيق> الثاني في قوله تبارك وتعالى وداود وسليمان كم وداود وسليمان اذ يحكمان ده ايه يحكمان أم يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم ولم يقل لحكمهما الحكمين هذا جمع ولا مثنة مع أن قول داود وسليمان مثنة فهذا المثال أيضا يصلح للقاعدة السلفة الذك وهي أن أقل الجمع كم اثنان وهذا مثال آخر قال الله عز وجل إنت يبقى كم ألف المثنة ومعلوم في السنة أن هذه الآية نزلت في عائشة وحفصة رضي الله عنه ومع ذلك الله عز وجل يقول فقد صغت قلوب قلوب جمع ولا مثنى فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما قلوب وعائشة لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد والله عز وجل يقول انت توبى مثنى وانت ظاهرى مثنى قلوب جمع فهذا يشهد لما ذكرناه من أن أقل الجمع كم أقل الجمع اثنين يبقى قلوب يعني كم يعني اثنين لأن أقل الجمع اثنين ليس ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة في قصة موسى عليه السلام في إرسال موسى وهارون قال تعالى اذهب من موسى وهارون مثنى اذهب ألف التفنين اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول يبقى كم واحد فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال يبقى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف ألف المثنى إنني معكما ألف المثنى فأتياه هذه كلها مواضع وضحت الدلالة ومعلوم من عند بني آدم أن الله لم يرسل إلى فرعون إلا موسى وهارون فكيف يستقيم هذا؟ مع قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر النذر واحد النظر جمع ولقد جاء آل فرعون النذر لم يقل ولقد جاء آل فرعون النذيران النذر طب النظر جمع ولايات السابقه كلها مثنى يبقى كيف اجمع بينهما ان النذر اي مسهرون لأن اقل الجمع كم النذر جمع لكن أقل الجمع كم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 فما فوقهما جماع ولو صلى رجلان صلاه الظهر او العصر بجماع ولا اسمها ايه اسمها جماعه مع انهم اثنان فالنبي يقول اثنان فما فوقهما جماعه باثنين جماعه وثلاثه جماعه واربعه جماعه يبقى اذا جاءت النصوص المحكمه في كتاب الله عز وجل بالاعداد أن الله له عينان فقط وله يدان فقط لانها جاءت بصيغه العدد والعدد لا يحتمل إلا معنا واحدا يبا هذا الذي نعتقده فإذا جاءت آيات أخرى فيها الجمع يبا وجه الجمع بين هذه الآيات هو ماذا أن نقول أقل الجمع إثنان يبا لا تعارض بين قول الله عز وجل مما عملة أيدينا وبين قوله بل يداه بل يداه مثنى والمثنى عدد محكم ظاهر وأيدينا جمع وأقل الجمع إثنان فلا تعارض بين الآيات في كتاب الله عز وجل لا نكتفي بهذا الله سنكتفي بهذا وعشان نفضل أشرح نحو لغة وبتاع فدماغتكم تسيح تطلع تقولوا قبل مبتدع فهنا خلاص نكتفي بهذا القدر سبحانه ربك رب العزيزة سبحانه رب العزيزة سبحانه رب العالمين